وين تلاي يا ما كله تركت علمني ارضك مودع فيك نومونا كنني مضادك ليس بل فيك تجبرير وبيكال ورا السلام في والبلغ أجراء بل فيك نور الله جل جلاله ويشف ويلمع فيك الإمام المنتضى فيك الوسي المجتبى فيك البطين الأنزعون مبدد الابطال حيث تالب ومفرق الاحزاب حيث تجمع هذا هو النور الذي عذابه كانت بجبهتي ادمن تتطلع يا من له ردت دكا او من قبل الا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 يتبع بل فيك جبريل وميكان وإسرافين والملأ المقدس أجمع يا الباب الذي عن هزه عجزت, عجزت يا قالع الذي عنه الزهير عجزت, عجزت أكف أربعون وأربعون أنا في مديحك ألكن لا أهتدي وأنا الخطير الهزبري المسقع أقول فيك سميد عنك لا ولا حاشا لي مثلك أن يقال سميدعو بل انت في يوم القيامه حاكم في العالمين والشافع ومشفوع في العالمين وشافع ومشفوع وَيَنْسِى لِي رَفَقُ لَهُ قُلْ لَهُ نُزُكَتَ بل فيك تبريل وميكال وإسرافين والملأ المقدس أترى يا من له في أرض قلبي يا منزل نعم المراد والمستربع اهواك اهواك حتى في حشاشه مهجتي نار تشب على يا من, يا من له أرضي قلبي منزل نعم المراد الرحب والمستربع أهواك أهواك حتى في حشاشة مهجاتي نار تشب على هواك وتكد نفسي انتذوب صبابه خلقا وطبعا لكمن يتطبع وتكد نفسي انتذوب صبا بتن خلقا وطبعا لا كمن يتطبع وتكد نفسي انذوبه صبا بتن خلقا وطبعا لا تطبع يا برق يا برق انت فقل له أتراك تعلم من بأرضك مدعو فيك ابن عمران الكريم ومعه عيسى عيسى يقف في وتاشن مدو يتو بل فيك تجري واميكو واستوفي البلد المقدس اجما